براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز لله واعلموا أنكم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين.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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغادروا ولم يغادروا عليكم أحدا فأتمنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرتبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا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 إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويلهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يدخلوا ولم يدخلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا الجم خبير بما تعملون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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك إن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاجة وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَادَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُ لَعِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرْجَةً عِنْدَ الله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 قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال واموال نق وترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون لها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيره وارمح حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبتم ووليتم مدبرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس زن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم علة زن فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون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 يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ويأب الله إلا ما أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطن ويصلون عن سبيل الله، والذين يكذّبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَآذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنى عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعلبكم على بن أليمه ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصرو فقد نصر الله فقد نصره الله إلى أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذهما في الغار إذهما في الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جزاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم وإنما لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا, يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وإنما لمحيطة بالكافرين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 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا ذا انهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إن إنما يريد الله ليعلبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم مهما كانوا كافرين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.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 ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَلِمُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّنَا عَفُوٌّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَلِّبُ طَائِفَةً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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أنوالا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولاد ذيك حبيت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولاد ذيك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات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 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْدًا نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تحْتِنَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخنوا به وتولوا وهم مارضون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 وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنا لما أشد حرر لو كانوا يفقودن فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون مِنَ الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحبون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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَىٰ جُرُفٍ نهارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاسترشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 وبشّر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عصرة الذين اتبعوه في ساعة عصرة بعدما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطأون موطئ يغض الكفر ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم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 ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافاً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم